بسم الله الرحمن الرحيم والضحاء والليل إذا سجاء وَلَا خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَنْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ علم ف مل مفل کو وک فہد